أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين تلك آيات الكتاب المبين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 وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أَخَافُ أَن أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بِآيَاتِنَا إن ما معكم مستمعون؟ فأتيا فقولا إن رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل.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 قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِنُونَ قَالَ لَإِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مبين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 يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لنيقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون Lange dag de dag de dag de dag de dag de dag de dag de dag de dag de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 Verhallukking, moose, aanspraak, verhallukking, هي تلقف ما verhallukking, verhallukking, السحر تساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب ثم له قبل أن آذل لكم إنه لك الذي علمكم السحر فلا تعلمون أيديكم وأرجلكم من خلاف أجمعين قالوا لا غير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أنكم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 Waarom ga ik de afspraak van de afspraak van de إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم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 قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون قال افرايتم ما كنتم تعبدون انتم واباؤكم الاقدمون فإنهم عذب لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرقت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفرني خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين Waarom ga ik niet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 وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أَيْنَ مَا كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أَوْ ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وَأَجْنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ تَاللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي ظُلَلٍ مُبِينٍ إِذْ نَسُوكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا Samen met u allen, met u allen, met u allen. En u allen, met 119. ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين 110. وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين 112. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون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 ويؤمن لك واتبعك الأرذنون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرحيم كَذَّبَتْ عاد المرسلين إِذْ قال لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ <chat> إِنِّي لَكُمْ رسول أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أتبنون بكل ريع ايه تعبثون وتتخذون مصانع على تخلدون واذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله واطيعوا وَاتَّقُوا الذي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وعيون إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تكن مِنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خلق الْأَوَّلِينَ وَمَا نَحْنُ بمعذبين فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذب الثمود المرسلين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 اتتركون فيما هاهنا امنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أَمْرَ المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إِنَّمَا أنت من المسحرين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 ولا تمسوها بسوء فان عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحون نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآيتهم وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوطن ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن اجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أَزْوَاجِكُمْ بل أَنْتُمْ قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال اني لعملكم من القانين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين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 119. عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين 110. أوفوا ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطات المستقيم Waarom ga ik de toekomst van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 وإنه لتنزيل رب العالمين لزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين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 119. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون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 دعون وما اهلكنا من قريه الا لهم انذرون ذكرا وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون انهم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله الها اخر فتكون من المعذبين وانذر عشيرتك الاقربين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 وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثين